بتاع <تصفيق> اللي فتحت البتاع فتحك على مقفول لان اصل البتاع واصل على موصول فااي شيء في البتاع الناس تشوف على طول والناس تموت في البتاع فيبقى مين مسؤول ازاي هتفتح بتاع ترصي ناس بتقول بان هذا البتاع جاب الخراب بالطول لان حتة بتاع جاه الغدي مخبول امر بفتح البتاع لانه كان مخطول <تصفيق> وبعد فتح البتاع جابوا الهوى المنقول لك شعشوش البتاع وهد كل بصول وفات في غير البتاع امثمم المخطول وخلى لون البتاع اصفر حزين منجوش زاد انون البتاع وزاد انون البتاع ولا عله ولا معلول والقاضي تبع البتاع فالحق عل المقتول والجهل زاد في البتاع ولا مقري ولا منقول والخوف طرح في البتاع خلى الديابه تطول يبقى البتاع في البتاع والناس سايبها جهول والحد قال لك بتاع يقولوا له مش معقول وناس تعيش بالدفاع وناس تموت بالفول وناس تنام على الدفاع وناس تنام كشكول ادي اللي جابوا الدفاع جابوا الخراب مشمول لان حته بتاع مخله في راس الهول باع البتاع بالمتاع وعشان يعيش على طول عي الحرف بالبتاع وبرضه ما لقيتوش